الدرس الثالث في المطار واحد حجاج من تركيا من هؤلاء الناس؟ هؤلاء الزوار من أين يأتون؟ يأتون من تركيا وإلى أين يذهبون الآن؟ يذهبون إلى المدينة المنورة لكي يزور الروضة المطهرة هل نزل الحجاج الأتراك في هذا الفندق من قبل؟ لا، هذه أول مرة أعتقد لن ينسى الأتراك خدمتنا الجيدة أجل، فهذا ما نرجوه